''Inn المتقين في جنات ونعيم'' ''Faacihين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم''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 Alhakuna bim duriyathum wa ma'alatna hum min amalihim min shayi. Kullumriim bimak sabrhi. Wa amdadna hum bifakehah walham min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 مَغْرَم مُّسْقَلُونَ أَم عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ أَم لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا <يشركون> وَإِذَا رَءُوا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَدَرُّهُمْ حَتَّىٰ يَلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ